وله ما في السماء both <laughs> liikkuu الظلم أنما كنتم تفترون، وهو أن عزيز ولكن يؤثرهم إلى أجل مسمى One more. I <laughs> Why ain't man Mitä ومن... minä Wa وأم... voi, What mean? فمن أمة الله ضرب الله مثلا while well, و <تصفيق>